الليالي أداء عبيد بن ثواب جهز سوز الليالي والظروف بيض الله وجهه سوز الليالي والظروف والشدائد جعل ربي جمل حالها جمال الله حالها ما بمعروف بيانت لي وضع الناس كيف حولها وكشفت لي جملة ناقصة بعض الحروف والحروف الناقصة ما يعوض بدلاها والتعب في بعض الأحيان ما هو بمخلوف أشد اللي عارفن فلاها وعجلها. وإن اللي عشها بينا ما نوبين خوف صاحب الخبر بعد عاد قصت اليرث لها فيها المقادير عجلات النكوف باختلاف رواتها كل واحد قالها صارت القصةنا وها لهوا والشفوف والحاج يقوى ضحاه يعشقون ولاها غيّر وجه الحق جه هو ترتيب الصيف وغلقوا باب النجاشونه وبه ما لها بعد تغيير الحق يغرموها بالرثوف. قال وأنت قصيرها خير من طوالها في حق خبر اللي ما يشوف شرها تركا بالمحامل على جمالها كان طافت لوالا هذه والله ما تطوف راحت المشتاقية وإلي من يغتالها راحت المشتاقية وإلي من يغتالها